الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا واحدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، ما أعظمه عبداً وسيداً، وأكرمه أصلاً ومحتداً، وأبهره صدراً ومورداً، وأظهره مطجعاً ومولداً، صلى الله تعالى عليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ وَيُوثِ النَّدَى وَالْيُوثِ الْعِذَى صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنَ مِنَ الْيَوْمِ إِلَىٰ أَنْ يُبْعَثَ الْنَّاسُ غَدَى النبي صلى الله عليه وسلم مزكياً هو عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم وقال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وهو دعوة إبراهيم لربه سبحانه وتعالى حين قال بعد بنائه للكعبة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال سبحانه والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فما هي التزكية؟ التزكية في لغة العرب تدل على النماء والبركة والصلاح والنج والطهارة وتدل أيضا على المدح وبذلك أتت الآيات والأحاديث وأما التزكية في اصطلاح العلماء فإنها طلب طهارة النفس وتنقيتها عن القبائح والشرك والرذائل وسلامة فطرتها وحثها على كل خير وصلاح حتى تصل إلى منزلة الإحسان لماذا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مزكيا؟ أولا لنرد هؤلاء العذا الذين يتعرضون للجناب النبوي فالأرض لم تسمع ببشر كمحمد صلى الله عليه وسلم إنه سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وصاحب لواء الحمد يوم القيامة وصاحب الشفاعة العظمى وأول من يجوز على الصراط وأول من يأخذ بحلق الجنة وأعطاه الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من العالمين فهو خير خلق الله قاطبة صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني لابد أن نعلم يا عباد الله أن طلب صلاح النفوس وتزكيتها إنما هو محب فضل وهبة من الله عز وجل قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم وكذلك ايضا لابد أن نعلم أن إصلاح النفوس إنما هو أحد المهام التي أرسل الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء من قبله وهذه الآيات التي تلوناها على حضراتكم تدل دلالة بينة إن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام تلاوة الآي وتعليم الحكمة وتزكية النفوس فهو ركن ركين من دعوته عليه الصلاة والسلام والأمر الذي بعد ذلك الذي يستدعي منا أن نتحدث عن التزكية أن فلاح العبد ونجاحه ونجاته إنما هو مرهون بتزكيته لنفسه وتطهيره لهذه النفس وتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل والكمالات ولذا فإن المولى الكريم سبحانه وتعالى أقسم أحد عشر قسما متواليا في نسق ليس يوجد غيره في القرآن. فقال سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فالفمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى والامر الأخير ولا نطيل على حضراتكم في هذه المقدمه اننا نحتاج إلى هذه التزكية لنحصن أنفسنا وحتى نسلم من هذا الواقع الأليم الذي وصلت إليه البشرية في حياتنا المعاصرة هذه إننا نرى الإلحاد ينتشر ونرى المذاهب الهدامة التي تعاد الدين تتصدر ورأينا سفولاً في الفطرة وانتكاسات حتى صار الرجل يتزوج الرجل والمرأة تستغني بالمرأة وراينا اشياء يشيب لها الولدان وما سمع بها الناس من قبل فنزول وسفول في العقائد ونزول وسفول في المعاملات ونزول وسفول وانحطاط في الأخلاق والاداب وهذا كله من جراء أن الناس لا يهتمون بتزكية نفوسهم وتحليتها وتخليتها ولذلك نريد في هذه الدقائق المعدودة أن ندندن حول هذا الأصل العظيم من أصول دعوته عليه الصلاة والسلام وهو كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقبل ذلك نعلم أن الله عز وجل هو الذي زكى نبينا صلى الله عليه وسلم زكى قلبه وسمعه وبصره وجوارحه وهيأ له ربنا سبحانه وتعالى بيئة معينة له على أن يتهيأ لحمل هذه الرسالة وحبب الله عز وجل إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث ويتعبد لله عز وجل الليالي ذوات العدد وقد أعطاه الله عز وجل وهداه إلى أن يرعى الغنم لأن فيها السكينة ولأنه عليه الصلاة والسلام سيسوس الأمم بعد ذلك فكل هذه الأمور اجتمعت حتى صار نبينا صلى الله عليه وسلم أزكى خلق الله عز وجل قاطبة ثم تهيأ وتشرف عليه الصلاة والسلام بالوحي والرسالة وأمره الله عز وجل بعد ثلاث سنوات من نزول الوحي عليه أول مرة وبعد فترة من الانقطاع أن يخرج إلى الناس فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فصدع صلى الله عليه وسلم بالدعو وقامت عليه قريش بأسرها وحزبت عليه من حولها من القبائل واستغربوا من دعواته عليه الصلاة والسلام فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فالنبي صلى الله لم تلن له قناه ووقف عليه الصلاة والسلام وصدع بما أمره الله عز وجل بين أكتافهم فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في تزكيته لأصحابه كانت هناك أصول لهذه التزكية وهي أصول سعادة ابن آدم جميعا وضد هذه الأصول الثلاثة أصول الشقاء فمن فقد أصلا من أصول السعادة وقع في ضده وهو أصلا من أصول الشقاء أعظم أصول سعادة ابن آدم التوحيد والإيمان بالله عز وجل أن يوحد ربه وأن يقول لا إله إلا الله وأن لا يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون وهذا هو الأصل الذي قامت من أجله السماوات والأرض وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار ولأجله نصبت الموازين وقام سوق الجنة والنار ولأجله جردت السيوف الجهادي في سبيل الله تبارك وتعالى حتى يعبد الله عز وجل وحده فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلع وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى أسواق العرب المشهورة عكاز وغيرها يقول للناس من يحملني إلى قومه حتى أبلغ دعوة ربي فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ دعوة ربي وخرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك هاجر من أجل هذه الكلمة ثم بعد ذلك راسل ملوك الأرض أرسل إلى المقوقس وإلى النجاشي وأرسل إلى كسر وقيسر وإلى ملوك أيل وغيرهم يدعوهم جميعا إلى التوحيد وإلى الإسلام لله تبارك وتعالى وهو عليه الصلاة والسلام رب أصحابه في الفترة المكية على هذا التوحيد كان عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل وحده ولا يشركوا به شيئا ف. هذا هو أعظم أسباب صلاح النفس ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا وهذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن وللكافر فالمؤمن هو البلد الطيب الذي يخرج ويزهر ثمرات طيبة والكافر هو الخبيث الذي لا تنتج أرضه إلا كل شر وخبث وهذه أمنا عائشة تسأل نبينا فتقول إن ابن جدعان كان يقرد الضيف ويطعم الطعام ويعين على نوائب الحق يا رجل كم في خير للناس فهل ذلك نافعه يا رسول الله قال لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين طالما لم يسلم لله عز وجل ولم يؤمن بأن هناك آخرة وبعث وقيامة وجنة وناء فإنه لا خير فيه وهو من حطب جهنم يوم القيامة إن مات على ذلك وقد مات على ذلك فلذلك النبي صلى الله كان يعلم الناس جميعا التوحيد وهو أول ما يعلمه فهو عليه الصلاة والسلام يأتيه الوفد من بني تميم فأو وفد عبد القيس يقول, يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ يقولون الله ورسوله أعنى يقول أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتؤد الخمس من المغنم صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام يبعث من قبله السفراء والدعاء والعلماء يدعون الناس إلى التوحيد فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري فيقول لهم عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام الجارية التي ضربها سيدها وسألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا جريه أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار في رحلة الهجرة وقد وصل المشركون المغطاظون الحانقون على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ودوا لو يطفئوا نور الله كما يفعل هؤلاء الجهلة الذين يجهلون الإسلام والقرآن ونبي الإسلام فيتعرضون له بالأذى ويظنون أنهم سيقضون على هذه الدعوة فنت الأمم أين فارس وأين الروم وأين الحبشان وأين الترك وأين المغول وأين التتر وأين الصليبيون وأين غيرهم كلهم هزمهم الإسلام هزمهم وانتصر عليهم واجتاحهم في ذيانهم إنهم مرعوبون يا عباد الله لكثرة المسلمين على ما بهم من ضعف يخشون في قارة أوروبا التي تسمى بالقارة العجوز لما خرج أهلها عن الفطرة السوية وعما أمر الله عز وجل به وعما جاءت به المرسلون وتركوا يعني مؤسسة الزواج واستغنوا بهذه علاقات المحرمة وامتنعوا عن كثير من الإنجاب فيخشون أن يسود أهل الإسلام وأن يغلبوهم بكثرة أعدادهم فهم حانقون عن الإسلام وهم جاهلون بالإسلام والله الموعد والله سبحانه وتعالى قال في كتابه والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم فلذلك هؤلاء وصلوا إلى فم الغار وقد أعمى الله عز وجل ابصارهم فقال أبو بكر لنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآن فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما هذه التربية الإيمانية في أوقات الشدائد وفي الأوقات التي لا يثبت فيها إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه الغلام المعلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يعلمه الله عز وجل يفقهه في الدين ويعلمه الحكمه والتؤيد فكان يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ركب ابن عباس خلفه يوما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام اني الله يحفظك احفظ الله تجده تجاه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمع على أن ينفع أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الأقلام وطوية الصحف فهذا تعليم من البيس أسلم لابن عباس بأصول الإيمان وأصول التوحيد وكيف يكون تعامله مع ربه ومع الناس فاثمرت هذه التربيه العظيمه من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه رضي الله عنه اخرجت رجالا عجبا كما قال خالد رضي الله تعالى عنه ل الروم وقد اغتروا باعدادهم قال لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحب فارس الخمر والنساء ليدخل الرعب في قلوبهم وهذا شيء معروف في الحروب وغير ذلك معنويات مؤثرة جدا في الحروب فلذلك يعني أنظر إلى ثمرة هذه التربية صاروا أئمة وهداة لدين الله عز وجل اجداح الفرس والروم وغزو ديارا كثيرة وغزوها بأخلاقهم أيضا كان التجار المسلمون الذين لا يأكلون إلا الحلال يدخلون الأسواق فيتعاملون بما أحل الله ويمتنعون عما حرم سبحانه فكان الناس يعجبون بأخلاقهم فحينما يسألون عن دينهم يقال هؤلاء مسلمون فكان الناس يدخلون طواعية في دين الله عز وجل قال عمر بن العاص والحديث في صحيح مسلم في قصة وفاته وهو على فراش الموت إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمهم التوحيد فقط وإنما أيضا حذرهم صلى الله عليه وسلم من الشرك لأنهما متلازمان لا يمكن أن تكون موحدا حتى تعبد الله وحده ولا تشرك به شيء وإذا حقيقة لا إله إلا الله ففيها يعني منع وإثبات فأنت تنفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى فلا يستحق العبادة ولا الطاعة ولا الوحدانية ولا أي مظهر مظهر إلا هو سبحانه وليس ثم غيره عز وجل يستحق هذا الأمر ولا يدنيه ولا يسويه سبحانه وتعالى لا ملك ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا أي أحد من الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا وكان عليه الصلاه والسلام يحذر اصحابه من الشرك نهى عن الذبح لغير الله وعن الدعاء لغير الله وعن التوكل على غير الله سبحانه وتعالى وعن الركوع والسجود لغيره تبارك وتعالى وعن الخوف من غيره سبحانه وتعالى حتى الالفاظ نهى النبي صلى للسيد أن يقول لمولاه عبدي أو يقول للأمة أمتي لأن هذا يعني حتى اشترك في الإسم مع أن هذا لا يضر لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يقولوا ما شاء الله ومحمد فقال قولوا ما شاء الله وحدهم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان إلى السحرة والعرافين والكهان وغيرها لأن كل ذا منافي للتوحيد فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيل عظيم جيل فريد غير قابل للتكرار إنما بيقاس عليه من يأتي بعده بعد ذلك فهذا هو أعظم أصل رب وزكى النبي صلى الله عليه الناس وما أحواجنا في انتشار دعوات الإلحاد وترك الديانة والمزاهب الهدامة أن نعود إلى أصل هذا الدين وأن نزكي أنفسنا بالتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وأن نحذر في أنفسنا ونحذر أهالينا وإخواننا ومن نلقى من المسلمين من مظاهر الشرك والغلو وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى الناس اللي بتروح عند البذى وعند الحسين والسيدة يتضرعون ويؤدون كل تقوص العبادة هذا شرك أكبر يا عباد الله ولولا أنهم جهلاء بما يجب عليهم لخرجوا من ملة الإسلام أعاذنا الله وإياكم من الشرك وأهله ولذلك يعني هذا هو الأصل الأصيب وأما الأصل الثاني من الأصول التي زكى بها النبي صلى الله عليه وسلم نفوس أصحابه فهو اتباعه عليه الصلاة والسلام اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا الاتباع هو حقيقة شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسال فهنا عندنا الشهادة شقين أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كيف تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنت لا تتبعه وأنت لا تأتي ما أمرك به وأنت لا تنتهي عما نهاك عنه صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صفة الرسول عليه الصلاة موجودة في التوراة والإنجيل أهلها بيكتبوهم وبال ذلك عليهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائك ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون فهذه صفه النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على الناس جميعا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن في هذا الاتباع الخير العظيم والنجاه فالذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله صادقا مخلصا مآله إلى الجنة بل سينال أعلى المراتب فيها على قدر إخلاصه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم بل إن العبد لا يصل إلى أن يحبه الله إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والآيدي كان الحسن البصر غير بسمها آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم كثير من الناس يدعون محبة الله عز وجل ولكنهم لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فهم غير صادقين في هذا الحب لو كانوا أحبابا لله لاتبعوا أحب خلق الله إلى الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على أن يتابعوه وأن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون أصلا لتأخذوا عني مناسككم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أعبد خلق الله لله فكان يحث أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يقتفوا آثاره عليه الصلاة والسلام وأن يتابعوه في كل شأنه صلى الله عليه وسلم لأن في هذا الاتباع الخير كل الخير وحذرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا عن سبيله أو أن يخالفوا الطريقة التي سار فيها صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن يشاقق الله والرسول فأولئك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائط مصيرا والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما فخط خطا مستقيما طويلا وذي اللي بيسموه بالمستقاحات المعصرة وسائل الإضاحة في التعليم ويظن كثير من الناس أن الغرب هو الذي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدمه حينما يخط خطا طويلا عليه الصلاة والسلام على الأرض ثم يخط خطوطا عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ونبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سريق قال وعظنا رسول الله سلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بذعة وكل بذعة ضلال وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه لأنه لم يأتي به من طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام هل تظن يا من تبتدع وتخترع في دين الله أنك تأتي بأفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنك تتهم نبينا وحاشاه صلى الله عليه وسلم أنه قد خان الرسالة وأنه لم يبلغ ما أمره الله عز وجل أن يبلغه كيف وهو عليه الصلاة والسلام قد وقف في حجة الوداع وهو يستشهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قد بلغهم دين ربهم وهم يشهدون وهو يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس فيقول ألا هل قد بلغت؟ فيقولون نعم يقول اللهم فاشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالدين قد كمل لا يحتاج إلى زياد بل علينا أن نتبع يا عباد الله ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيقف على الحوض يوم القيامة أعظم أحواض الأنبياء عدد آنيته عدد النجوم في السماء ترد أمته عليه الصلاة والسلام على هذا الحوض ومن شرم من الحوض فإنه لا يضمأ بعد هذه الشرب اللهم اسقنا من حوض نبيك يوم العطش يا رب العالمين ثم يجد النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تزود أناس هم جئين شكلهم من الأمة ولكن الملائكة ترجعهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمت هؤلاء من أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا يعني بعدا بعدا اللي يغير لا يلومن إلا نفسه إحنا علينا بالهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاتبعوا ولا تبتدعوا يا عباد الله لا سيما أن صاحب البدعة قل يتوب من هذه البدعة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد احتجز وفي رواح تجرى التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم فأثمرت هذه التربية على الاتباع والنهي عن الابتداع صورا مشرقة عظيم ربنا سبحانه وتعالى ينزل تحريم الخمر يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزدام ريجيس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفهم فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم منادي ألا إن الخمر قد حرمت وأنس رضي الله تعالى عنه في بيت أبي طلحة لأنه كان ربيبه أبو طلحة كان زوج أمه فكان بيسق القوم ما كانتش الخمر لسه حرمت سمع المنادي وأم جوة في البيت قال أبو طلحة يا أنس أهرق عنا هذه القلال أنس شال الخمر وألقى بها فوق أنس بأن سكك المدينة مليانة خمر لأنهم كانوا يخزنوا الخمر إذا نحن نخزنوا الرز كده والمتاع بتاع البيت كانوا يخزنوا من السنة للسنة عشان المواسم بتاعدها ف... فشيء عجيب مبادرة لما أمر الله عز وجل نبيه أن يتحول من استقبال يعني البيت المقدس بعد سبعة عشر شهر أو شهرا إلى الكعبة فصلى ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقوا فمروا على أناس يصلون في مسجد خبا فقال أشهد وأني صليت وهم بيصلوا أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقبل بنا الكعبة فاستداروا وهم ركوع دور كامل الإمام الدور والمأمومين وهم ركوع لم ينتظروا حتى ينتهوا من الصلاة أمنا عائشة تقول يرحم الله نساء المهاجرات الأول والأنصاء لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب قامت كل مرأة إلى مرطها فشقته باثنتين فاعتجرت بواحدة فخرجنا فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغرباد من السواد أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة بنت نبينا رضي الله عنها وصلى الله عن أبيها على أبيها جاءت تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن تعلم أن الأنبياء لا تورث فأخبرها الصديق أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق غضبت فاطمة لأنها لم تكن قد سمعت ذلك من رسول الله عليه الصلاة ولكن الشاهد قال أبو بكر إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير هو ده التزكية بقى بالاتباع اتبع النص والصديق أيضا لما مات النبي صلى الله عليه الصلاة وكان جهز جيش أسامع عشان يخرب الغزة موت فقالوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فأبقي هذا الجيش حراسا للمدينة ونسي ارتدت هنا وتاع قال والله لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما كنت لأمنع جيشا عقد رايته رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج جيش أسام ووصل إلى الروم وانهزمت الروم أمامه فأحدث ضجة هائلة وقالوا ده الأمر مش مرتبط بنبيهم بقى ف سكن كثير من الناس وانكفش الرؤوم ببركة اتباع الصديق رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه وهو بيطوف حوالي الكعبة وقف قدام الحجر وقال الله اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيته رسول الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك سبحان الله علي رضي الله تعالى عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى لأنه هو ده اللي بيتوسخ لكن الشرع يجيه قال لك يمسح فوق مالكش داعه من تحت ده خالف الأرض بتطهره سبحان الله عبد الله بن عمر وحج يسأله ما تقول في متعة الحج إنك تعمل العمرة في مواسم الحج قال يعني إيه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن أباك ينهى عنه عمر بي عنها عشان كان عاوز البيت ما يخلوش في باقي السنة فالناس ما تعملش العمرة تيجي تعملها في موسم تام قال أفرأيت إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ونهى عنه أبي أي الأمرين اتبع قال أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذا هو نموذج الاتباع المشرف كل ما تتبع الكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة كل ما قلبك يضيء وجوارحك تطهر ثم الأصل الثالث الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم وزكى أصحابه عليه هو الطاعة لله عز وجل والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى زكاهم عليه الصلاة والسلام بالطهارة طهارة بكل أنواعها بقى سواء الطهارة بقى في البذن بتتطهر من البول تتطهر من الغائط والمرأة تتطهر من الحيب والرجل والمرأة من الجنابة والمرأة من النفاس وابن تطهر شعور من البدن زي شعر العانة وشعر الإبط والرجل يقص شاربه ويوفر لحيته والختان وغير ذلك كل دي أنواع من الطهارات بالصلاة بنتزكى بهذه الصلاة لأنها آكد أركان الإسلام العمام هي أول ركن بعد الشهادتين على طول وجاء فيها من المدح ما ليس في غيرها من الأركان وجاء فيها من الوعيد ما ليس في غيرها من الأركان أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي ثم هو يصبح فيسرق متاع الناس فقال عليه الصلاة والسلام دعوه فستنهاه صلاة لكن احنا من نسيب الحديث الصعيدة ونروح للحديث الغلط من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء فلم يزداد من الله إلا بعد هذا حديث باطل وهذا هو الصحيح إنه لو صلى صح وداوم على الصلاة هتنهى عن كل رزيل واحد مش قادر يمسك عينيه بيبصر الحراب صلي كويس اخشع في صلاة اقبل على ربي ادعوه في يعني اعظم مواطن الزل وانت ساجد فان هذا سينظر لك ربك عز وجل بعين الرحمة فيرفع عنك هذا البلاء وما شقيت به الزكاة هي خلاص مش محتاجة لا اسمها زكاة بالطهر قلب المزك وبالطهر المال انما الصدقات اوساخ الناس وبالطهر المجتمع ما بيقعش عندنا صراع طبقات والفقراء يقوموا على الأغنياء والأغنياء عاوزين يموتوا الفقراء لا مفيش ده لأن الغني بيعود خير على الفقير فيدعو له الفقير بالزيادة ويحفظ ماله وهكذا يعيش الناس في وآمن وسلام الحج والصيام كلها عبادات عظيم بر الوالدين صلة الأرحام حسن الجوار الأكل من الحلال يعني نفع الناس ليعد من معه زاد على من لا زاد له وكل هذه الأمور كلها تزكيات للنفوس وفي نفس الوقت فإن يعني وأنت تفعل الطاعة لابد أن تنتهي عن المعصية وإلا ستكون من المفلسية لم تسمعوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة عليه الصلاة والسلام ودائما المعلومة اللي بتيجي عن طريق السؤال سواء انت عارفه او مش عارفه بتثبت معاك وخصوصا لو انت مش عارفه بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اتدرون ما المفلس ما اللي هي بتستخدم لغير العقل ده لا عقل لك ما المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا ما لا درها له ولا ما تعني عن المفلس يعني زي ما احنا بنقول المفلس مين اللي معوش فلوس عندين قال عليه الصلاة والسلام لكن المفلس من امت انت متخيل بقى هايقول كذا كذا ده بادأ يقول ايه من يأتي يوم القيام بصلاة ها وصدق ويه وآآ يعني صياب ويأتي وقد ضرب هاد وشتم هاد وأكل مال هاد وسف كدم هاد فانخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات فانفريت حسناته قبل ان يقضي معادي ها حامل من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرحة في النار فأنت أيوة بتصلي وبتصوم وبتأدي فرض ربنا سبحانه وتعالى وبتكتهد في فعل المندوبات تأدي الصلاوات المفروضات وتأدي السنن القبلية والبعدية وإن أعانك الله على قيام الليل شيء عظيم وتواظب على يعني سنة الضحى وغيرها وهكذا في الصيام تصوم اثنين وخميس ثلاثة أيام من كل شهر يوم ويوم حسب ما يعينك الله سبحانه وتعالى لما تخرج زكاة مالك لو عندك زكاة زيد يا عبد الله صدقات وهكذا إذا أديت حج الفريضة والعمرة الواجبة فأدي بعد ذلك ما تيسى لك تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب وهكذا في كل أمور أدي الفريضة ثم بادر يا عبد الله ولتضرب بسهم حسب ما يؤثر الله عز وجل ويعينك على فعل الطاعات والخيرات في نفس الوقت لابد أن تنتهي عن المحرمات لا لسيما المحرمات التي تضر بدينك وتفسد عليك كثيرا من هذه الحسنات طبعا أعظم الظلم لو الشرك بالله وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى دام المناه ده اللي بيحبط بقى كل حسن أنت عملته وبيخرجك من ملة الإسلام فلا أنت مسلم ولا أنت مو إن كنت علما أن هذا شير وهكذا أيضا بقى تنزل بقى لأن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن, ان يطعم عك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر عن الزنا وعن الربا وعن السحر وعن أكل أموال الناس بالباطل والسرقة وغيرها من هذه الجرائم وأيضا لابد أن يعمر قلبك ويطهر بالتوحيد والإيمان والاتباع والطاع وأن تجعل صلاح قلبك نصب عينيك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي, الإيه؟ ألا وهي القلب يعني أجدني قد فر الوقت من بين يدي ولم يعني أستطع أن ألم بهذا الأمر الخطير وهذا الأصل العظيم من أصول دعوته عليه الصلاة والسلام من تابع ونظر في سيرة الصحابة علم قدر الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انظر النقل الهائلة انشئوا نشأا آخر وخلقا آخر فعلا لما كانوا يسمعوا القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا ما لك رجل مشرك مشرك وجاي جاي بفلوس عشان يفدي أسيره بعد غزوة بدن يقف لو جبير بن مطعم لقى الرسول على السلام بيصلي في المسجد النبو وصلاة المغرب فوقف فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وطور وكتاب مستور في رقم منشور حتى وصل إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال فكاد قلبي لها أن يطير وفي رواية عند البخاري وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه سبحان الله ومشرك وجاي عدوه طبعا زعلان ان في اسير وهيدفع فلوسه غرمات عبد الله بن مسعود يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن يقول اه اه يعني اقرأ عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غير فقرأ عبد الله بن مسعود من اول سورة النساء حتى وصل الى قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل أمة الشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد قال حسبك قال فالتفت إليه فإذا عينيه تذرفان بالدموع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم فلذلك التوحيد واحذر الشرك والاتباع واحذر البذعة والطاعة والمدومة على هذه الطاعة واحذر المعصية واعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو إمامك وأمامك على قدر حظك من القرآن يكون حظك من الصلاح يا عبد الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ولما سئلت أمنا عائشة كيف كان خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن وقال جندب ابن عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة في يعني على وش البلوغ كذا فأنت قال فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ايمانا فصلى الله على البشير النذير الذي النبي الامي الذي علم الدنيا باسرها والذي قال الله عز وجل في شأنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خيرا بما أورث لنا هذا الخير وبما ترك لنا هذا العلم ولكن لا بد أن نسعى لتحصيل هذا الخير وأن ننشره وأن لا نيأس عباد الله فإياك وطرق الضلاله ولا تغطر بكثرة الهالكين وعليك بسبيل الهدى ولا تبتئس بقلة السالكين المهم هذا الحق هو أن تتبعه فنسأل الله سبحانه وتعالى الكريم الرحمن الرحيم أن يزكي نفوسنا وأن يجبر عجنا ونقصنا وأن يطهر منا هذه القلوب ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر قيوبنا وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته